إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرايت اذا كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه كل الا ان لم ينته لنسف من ضيه ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليداه ناديه سنداعو الزبان كلا لا تطعه وسجد واقترب